وهذا رجل يقول سماني أبي عبد النبي وسمى عمي ابنه عبد الرسول والعبودية لا تكون إلا لله تعالى فماذا نفعل في أسمائنا هذه قال العلماء يكره ذلك لأن العبودية لله وحده وقد تغير بالأرض عبد رب النبي وعبد رب الرسول والله أعلم